الطلاق لموضوع حدث عن صفوان بن سلين عن سعيد بن من, من عن بن وهو من أن يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولنحل معنا القضيه من الماء فانت توطنا فيه عطشان فسنتوضئ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته من وكانت تحت ابن قتاده الانصاري انها اخبرتها ان أبا قتاده دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت يرة لتشرب منه فأسقى لها البناء حتى شربت قالت كبشه فراني انظر اليه فقال اتعبدون يا ابنه اخي قالت فقلت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليهم أو الطوافات قال يحيى قال مالك لا تسليه إلا أن يرى على فمها نجسا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أن أتم الإمام رحمه الله تعالى ما تجب بلي الصلاة وهو المواقف شرع بيان في بيان في ما الشرط لصحه هذه الصلاه وهو الوضوء ثم بين بعد ذلك ما يصح به هذا الشرط وهو الوضوء فتعرض رحمه الله تعالى للاحاديث التي تدل على ما يجوز في الوضوء وما لا يجوز منه وصدر هذا الباب ب باب الطهور بالوضوء والطهور والوضوء الطهور والوضوء هو اسم لما يستعمل في الطهارة يعني الماء وأما الطهور بضم والوضوء فهو لفعله لرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان الطهور شطر الايمان والمقصود به ان الفعل الوضوء او الوضوء بحد ذاته هو نصف الصلاة والمقصود بالإيمان في الحديث هو الله جل وعلا وما كان الله يضيع ايمانكم وعلى هذا نقول إن الترجمة ينبغي أن تكون على هذا البط باب الطهور يعني الشيء الذي يتطهر به باب الطهور للوضوء يعني الماء الذي يصلح لي الوضوء وصدر هذا الباب لحديث أبي هريره رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا فإن توضأنا به عطشنا أثنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحلمي كثر هذا الحديث يقول عنه الإمام الشافعي رحمه الله هو نصف علم الطهارة هذا الحديث هو نصف علم الطهارة والراوي عن الإمام مالك رحمه الله في هذا الحديث هو صفوان ابن سليل أبو عبد الله المدن الزهري وثقه الإمام أو وثقه كثيرون وهو تابعي مفسي عابد توفي سنة ثلاثين ومئة صفوان ابن سليل يروي عن شيخه سعيد salama. سلمه وسعيد بن salama, هو machdomi من min آل بن beni كما ضبطه kama مالك وهو imam, شيء في ضبطه użieki, ضبط من من użieki, użieki, użieki, وله użieki, مختلف użieki, ما ورد فيه ما واثقر الإمام المنساة سعيد بن سنة يروي عن المغيرة ابن أبي برده والمغيرة أبي برده يقال عنا فيه المغيرة ابن, عبد الله ابن الله ابن المغيرة ابن أبي برده ويقال عبد الله بن المغيرة ابن ابي برده وقالت بعضهم لكن الصحيح ما ذكره الإمام مالك رحمه الله من أنه المغير ابن أبي بورتا وهذا الراوي أيضا واتقض من نسائه وذكره ابن الجبانة في الثقات هذا الحديث يا إخواني وأرجو أن تنتبهوا هذا الحديث قد أعلى بعلل أربعة يعني هذا الحديث قد تكلم فيه اهل العلم من حيث إنه لا يثبت من جهه الاسناد حتى قال الحافظ بن عبد الله رحمه الله ان هذا الحديث لا يثبت من حيث الاسناد لكن تلقاه اهل العلم بالقانون وهذه كلمه تعني كبيره جدا لكن تلقاه اهل العلم بالحرم. وهذا مع اجلالي لأهل العلم خاصه هذا الامام الكبير الامام ابن عبد هذا امام جليل كبير القدم لا يضاء في هذا الفن كان يسمى بحافظ المغرب وكان في وقته حافظ اخر في جهة المشرق، وهو بغدادي، وهو الإمام الكبير أبو بكر الخطيب رحمه الله. توفي هذان الإمامان في عام واحد، في سنة ثلاث وستين وأربعين. قالوا في هذا العام توفي حافظاء المغرب والمشرق. أقول مسألة تلقي العلماء الحديث بالقبول. وإن لم يصح السند هذه العباره لا يقبل اخذها على رضاها حتى انهم او ان بعض اهل العلم ادعوا في احاديث لا تثبت بها لان اهل العلم قد تلقوها بالقبول وهي كذلك اقول هذا لان هذا الحديث الذي نتدارسه اليوم وهو حديث ابي هريره انما تلقاه اهل العلم بالقبول لانه صحيح ولا اشكاله في قالوا عن هذا الحديث أنه يعلم بجاهله سعيد بن سلمة والمغيرة بن ابي قالوا هما مجهولان ولكن لغم اتخلنا في الحرم شيئا يسملها الرصة تعب عبور وأنا أدعوكم جميعا باشتغلوا هذا الرصة لأن هذا الرصة سهلة جدا وسهولتها تكمن في أنكم تنتبهون وما تقولش هذا السلام لا يعني لا كل شيء كل شيء يقال فهو يعنيه الراوي إذا كان مجهولا في الإسناد الحديث ضعيف علاش قالوا مجهول قالوا مجهول لأنهم لم يذكروا توثيق المسائل لهذين الراويين واحدة لأن الجهاله جهالة العلم جهالة العلم جهالة, جهالة العلم إذا انسان أو الراوي لم يروي عنه إلا واحد ولم يوضع عندنا راوي الاسناد الإسناد إذا مروع له غير واحد فقط ولم نعرف أن واحدا وثقه قال فلانفقاء هذا يقال عنه مجهول العين وأما من روى عنه اثنان فاكثر ولم يوفق مجاش توزيع الصريح من الائمه فيسمى هذا بمجهول مجهول الحال هذان الراويان قيل عنهما انهما مجهولان لكن الصواب انهما ليس بمجهولين اما سعيد بن سلمى فقد روى عنه مع صفوان بن سليل روى عنه الجلاح أبو كثير والجلاح موثق زيادة على أنه قد وطقه النساء أغرى فارتفعت عن هذا الراوي جهالة العين وجهالة الحال جهالة الحال كونه وروى عن اثنان وجهالة العين لأن النساء وطقه صريحا وقال فلان نلتق وأما المغيرة ابي مردان فقد روى عنه ايضا اسناء وهما سعيد بن سلم في الاسناد ويحيى بن ابي كثير وايضا وثقه النسائي فارتفعت عنه جهاده العلم وجهاده الحال واما العلة الثانية قالوا انه قد روي مرسلا من الذي رواه مرسلا رواه يحيى بن سعيد وهذه العلة مرفوضة أيضا وانا لا اريد ان اتو في التفاصيل لانها لأنه ليس هذا موضوع بحثي موضوع بحثنا هو قول بعض اهل العلم ان هذا الحديث لا يثبت اسناده بحق وتلقته الامه بالقبول نقول هذه الدعوه لابد لها من الدليل ان كان اهل العلم تلقوا حديثا بالقبول وهو حديث ضعيف فلانه قد انعقد الاجماع على مضمونه واقول هذا يا اخواني لان بعض اهل العلم اعتبروا بعض الاحاديث ثابته من هذه الجهه وهو كونها قد تلقاها الامه بالقبول وهي ليست كذلك وهي ضعيفه سندا ومنكره متنا ومن ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لا يثبت لا ينبغي ان يقال بأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقال يروى يذكر أنه قال لمعاذ بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم أجد قال فبسنة رسوله قال فإن لم أجد قال اجتهد رايي ولا آدم آل. هذا الحديث ادعى قد تلقته الأمة بالقبول لأنه حديث ضعيف لا يثبت بحال ونقول هذا الحديث ضعيف لا يثبت من جهة الإسناد وايضا فهو منكر. ولم يتلقاه اهل العلم بالقبول. ونكارته تكمن في أن الحاكم إنما يحكم بالكتاب والسنة معا لا يحكم بالكتاب وحده. فإن لم يجد فينصرف إلى السنة. بل على الحاكم وعلى الإيمان وعلى القاضي وعلى المرسي أن يحكم بالكتاب والسنة معا واضح أشواء وعلى هذا نقول العلة الثانية ذكرنا يعني علة الإرسال لأن يحيى بن سعيد أفصله والعلة الثالثة الاختلاف في اسم سعيد ابن سلمة وقد رجح الإمام البخاري الإمام الامام مالك العله الرابعه عللوه بالاختلاف وللترف في قوله ان رجلا او جاء رجل في روايه جاء رجل من بني مدرج جاء رجل المدرجي وبعض في بعض الروايات ان هذا المدرجي هو الذي حدث وهذا الاختلاف لا يضر بالحديث هذا الحديث اخواني فيه ان ماء البحر طهور وطهور فعول بمعنى مطهر وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين ركبوا البحر ان يتوضؤوا من ماءه ولاحظوا هذه البلاغه الحكميه في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن شربنا منه عطشنا أفنا من ماء البحر كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول نعم لكنه عليه الصلاة والسلام لم يجبهم بنعم لا يصير هذا الحكم خاصا بمن حمل معه القليل من الماء ورحة اخوان لو اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بنعم لصار الحكم ماذا خاصا بمن ليس عندهما تعرفوا الآن البواخر هذه اللي تديم مسافرين ما شاء الله يعني راهي مدينة فيها المسخون وفيها المدبال وتفتح العين يجي الماء يعني الماء كثير جدا فهل نقول لهؤلاء لا يجوز لكم ان تتوضأوا بماء البحر لان الماء العذب موجود متوفر عندكم نقول لا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 تضمن ايضا حكما اخر متعلقا بالطهاره وهو ان ميته البحر ايضا كلها حلال وهذه مساله اختلف فيها اهل العلم اختلافا كبيرا اذا الحكم الاول ان ماء البحر طهور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 وفيه ان تحت الماء نارا وتحت النار ماء وتحت ال... وهكذا الى سبع قباء إلى وانها نار تسجل وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل بما سال وزاد عليه لانه سال, سأل السائل سال عن حال الضروره النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الضرورة وعن حال الاختيار والمقصود أن من كان مضطرا إلى الوضوء بماء البحر فيجوز له أن يتوضا كحال هؤلاء ومن كان مختارا فيجوز له أن يتوضا من هذا الماء فهو طهور في حد ذاته وليس مخصوصا بحال الضرورة قد يقول قائل: هؤل البحر مالح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 لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بل زاد عليه شيئا آخر اضاف للسائل شيئا يحتاجه مثله لأن غالب من يركب البحر يحتاج لأن يأكل وربما احوجه الحال بأن يأكل ميتة البحر كأن يموت سمك ويضحو أو يموت شيء من ممن يعيش في البحر. يموت حتى نفسه فإنه يضطر صاحبه أو راكب البحر أن يأكل منه فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ما تقدم قال هو الطهور ماؤه الحل ميته وهنا تأتينا مسألة هل كل ميتة البحر حلال الجواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميتة البحر حلال حتى السلحات إخيكينا فكارون يعيشوا في البحر صح ولا لا؟ والذداء يعيش في الماء ولا لا احنا لما نقول البحر يا إخواني نقصد بميته البحر كل ما يعيش داخل الماء وهذا مجمع عليه هذا المقصود كل حيوان يعيش في الماء فميته حلال. طيب هل يدخل هل تدخل السوال إحباز والزهد وصارت البحر الكرابا غير ما نقول لها ها وزيدهم كيف حيوانات تعيش في البحر فإذا خرجت من البحر ماتت وكيف حيوان يسمى برمائي يعني يعيش في البر ويعيش في الماء هذا الذي يعيش في البر ويمكنه أن يعيش في الذي يعيش في الماء ويمكنه أن يعيش في البر هذا لا تجوز ميتته على الصحيح حيثيته لا تجوز ميتته على الصحيح الميته هي فعل أو فكر لا تجوز ميتته من يستطيع أن يعيش في البر لأن حياته لا تستقل بالماء وإنما يمكن أن تستقل بالبحر. رغم تسمولي ولم أكن سامون. رغم حاسبي لم أكن سامون. أن عندي قصة حياة كيف كيف. كنشوف المجموعة ما يشوف. هذه مسألة مهمة يا أخويا. البحر في فيه في البحر وفي القار؟ كذا. يقول لك هذا التوب نوع ال السمك هذه يقول لك هذا التوب وكاي البحر ها خنزير البحر في في بعض المناطق في الغرب يسموه سمك موسى هل هذه الانواع من الحيتان والأسماك ميتتها حلات البحر يعني وحده من هذه الاشياء اللي تعيش في الماء ماتت حتى نفسها من غير ان تقتل من غير ان تصفى الصيد لا حرج فيه تكلموا على من مات حتى نفسه من غير سبب هل يجوز اكله لا يجوز اكله كل ما يعيش في البحر فهو حلال استثنى الإمام مالك الخلفيه فقال في روايه اكرههم وفي رواية سئل عنه الإمام مالك رحمه الله فقال قد ثميتموه خنزيرا والله عز وجل حراما خنزير كانه رحمه الله تعالى مالا إلى تحريبه لكن ليس بالوقف الصريح هذا في من أو في الحيوانات التي لا تستقل حياتها عن الماء يعني لو خرج واحد فيها الحقيقة في البر مده سير يموت لا يستطيع أن يعيش أما ماذا يستقل لا تستقل حياته بالماء فإنه يجب أن يذكى إذا حك يعني يخرج وخرج حي قبل أن يموت فإذا أردت أن تاكله لا بد أن تذكيه مثل السلحة وهل يدخل في ذلك فتنة؟ شكون يعرف الجواب؟ نعم. أحسنًا. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الظلة، وقد جاء رجل في النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبيب. طبيب، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنه أن صلى الله عليه وسلم عن قتل بكر بعض أهل العلم أو استدل بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام مدهب يبيه سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضد وهو أن نقيقه تسبح بعض الناس قال لك الحسك على أعلى جل الحسك عمد ورد في حديث لكنه لا يتبع النبي نبي صلى الله عليه وسلم متصل مع هذا ان نقيق الضفدع تسبيح لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب هل يقول في ذلك القرش قال اهل العلم ملكه القرش حلال لماذا لان حياته لا تنفك عن الماء لا بد ان يعيش في الماء كذلك سرطان البحر لا يمكنه أن يبقى طويلا خارج البحر لا بد أن يرجع إلى البحر والمسألة خلافية والصواب في هذه المسألة أن ميتة البحر كلها حلال إلا ما لا تتوقف حياته عن البحر فإن ميتته أو ميتته ليست بحلال بل لا بد أن تبكى حتى يصلح تناولها أقول لكم كلاما من الإمام الباجي رحمه الله الباجي مشي لغم الشعبي كيم الباجي ليغم الشعبي وكيم الإمام الباجي أبو الوليد صاحب المنتهى رحكا أقول هذا الإخوان الذين ابتلوا بسماع الغناء الشعبي كفوا عن هذا فإنه حرام لأن بعض الناس ذلك يوكي شوف لنا بوي لا ملائكه الغناء حرام لا يجوز سماع الغناء ونضيف الى ما زاد في غناء الشعب على الغناء العادي انه مملوء جدا بالشكر بالله والاستغاثات الممنوعه والتوسل غير المشروع وغير ذلك أقول لكم كلام الإمام الباجي في ضبط الميتة ميتة البحر التي لا تجوز والتي لا تجوز لي مهم جدا. قال الباجي رحمه الله الحيوان جنسان بحري وبري هذا في كتابه في قال الحيوان جنسان بحري وبري والبحري نوعان. نوع لا تبقى حياته في البر كالحوت والسمك هذا لا بد أن يعيش في الماء خرج من الميوت لأنه عن مثالي هذا كالحوت خرج من الميوت فهذا النوع الذي لا, لا تبقى حياته خارج الماء هذا حلال حلال ميتته كلها من دون استثناء كالسمك والحوت قال ونوع تبقى حياته كالضدع والصاربان والسلاحف. السال الظباء والسلاحف نعم يمكن أن تبقى قويا جدا خارج الماء وتبقى على حياتها. أما السرطان فقال بعض المختصين أنه لا يمكن أن يطيل المكث خارج الماء بل لابد أن يرجع الى الماء. قال فقوته حلال كله. صيدة أو مات حتف نفسه لأن الله جل وعلا يقول وفي لكم صيد البحر وطعامه قد ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن صيد البحر مصيد وطعامه هو ما مات حتف نفسه قال أما البر فهو نوعان ما له نفس سائلة لعند الدم يسيد البر يعيش البر نوعان أيضا حيوان له نفس يحتاج يعني عنده الدم دمه منه يحتاج كما ان يكون هناك من يحتاج الى ان يكون هناك من يحتاج الى ان يكون هناك من ان من يحتاج الى ان يكون فلا دم له, أو فلا نفس له سائلة. نتكلم عن النوع الاول من انواع الحيوان البري قال ما له نفس سائله كالطير والفاره والحيه وفي بعض داخل داخل وهذا الزرزونية توارث الناس جهلا أنه لا يجوز قتلها وهو خلاف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها ورتب على من قتلها في الضربة الأولى مئة حسنه تعلمون لماذا يا أخوان لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وضع في النار كان في النار جث لهذا قاعد تكتب وتنزل فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن تقتل واللي يقتلها ثم رأى الأولى عنده مئة حسن لهذا ما لعب الصيد هو وانتقوهم تبوهم ثم قال النوع الثاني من أنواع الحيوان البري قال ما له نفس له كالجراد والنمل فهو طاجر بقوته هذا الحديث اخواني يستفاد منه فوائد من فوائد هذا الحديث وهو حديث عظيم إخواني اقتصرنا الكلام عليه جدا لاننا لا نريد أن نضيف في شرح الاحاديث في هذا الحديث مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل فيه مشروعية زيادة على في الجواب على سؤال السائل وذلك لقصد الفائده وذلك لفصل الفقه من اين استفاد هذا الرجل سال النبي صلى الله عليه وسلم ان مركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا وجدنا به عطشنا فهل نذوب بماء البحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيب بنعم بل اجاب بافضل من ذلك قال هو الطهور ماءه بل لم في هذا بل زاده شيئا اخر قال والكل ميت. فإذا عرفت من السائل عندما يذهب أنه في حاجته إلى مزيد ايضاح فيما يتعلق بمسالته يعني شيء اخر لم يخطر بباله وانت ترى أن هذه المسألة لها لزوم بأخرى فيشرع لك أن تزيده في الجواب أثيثا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال إن هذا من فضول الكلام وقد بُوَّى على هذا الإمام مخالٍ رحمه الله باب عليه رحمه الله تعالى بقوله باب من اجاب السائل باحترم مما سال باب من اجاب السائل باحترم مما سال وذكر فيه حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما, فيما يلبس المحرم فقال لا يلبس المحرم العمامه ولا القاول والخلوس ولا ولد ثراويرات فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم باحط مما سال فائد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 ان ماء البحر طهور وفيه ايضا ان ميتته كلها طاهره كلبها وخنزيرها على الصحيح من اقوال اهل العلم وفيه أيضا جواز ركوب البحر لغير الحاج والمعتمد ذكرنا أن الحديث الوارد في ذلك لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا وهذه قائلة مهمة أن إعداد الماء الكافي للطهارة أفوه أن إعداد الماء الكافي للطهارة يستفق؟ مما يستفاد هذه الفائلة مما تستفاد هذه الفائده او مما تؤخذ هذه الفائده من قوله إن هنفذ البحر ونحمل معنا قليلا من الماء وهم قادرون على أن يحملوا ما يكفيه فلا يتكلف المسلم اخذ الماء معه فيما يظن أنه ربما لا يجد الماء في الموضع الذي اليه لا يتكلف يعني ان كان من غير الفه فبها ونعم اما ان يتكلفها الان ويؤخذ هذا من فعل هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا اخر من روايه مالك رحمه الله عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طرح وقد سبق ترجمته وسبقت ترجمته عن حميده بنت ابي عبيده ابن فروه وقوله يحيى ابن يحيى اللي في هذا الاسناد عن حميده بنت ابي عبيده بن فروه قد خالف فيه جميع رواه الموطا لأن جميع من روى قالوا حميدة وهو قال حميدة ايضا خالكهم في قوله بنت أبي عبيدة بن ثروة والصواب أنها بنت أبي عبيدة بن ميرفاه فالصواب مع الجماعة وليس مع يحيى ابن يحيى في هذا السن وحميدة هذه بنت ابي عبيده ابن رفاعه هذه امه انصاريه من الانصار قال ابن حبان لها صحبه اذا كان لها صحبه معنى ان حديثها مقبول وان كانت مجهوله لان بعض اهل العلم قد جهلوا هذه المراه فاذا ثبتت لها الصحبه بتنصيص ابن حبان على هذا فان الحديث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 أنها اخبرتها أن أبا قتادة وأبو قتادة هو الصحابي المعروف المشهور صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وثالثه عليه الصلاة والسلام اسمه الحارث وهو الحارث ابن الأربعي السلمي المدني شهد احدا وما بعدها ولم يصح شهوده بدلا توفي سنه اربعه وخمسين للهجره اما اذا قتاده دخل عليها اي دخل عليها بيتها فسكبت له وضوءا سكبت له ماء يتوضا به فجاء الهره والهرة هي القطه الهره هي القطه وهي من نوع السن نورات هي القطر سواء كانت صغيرة أو كبيرة لكن الهره إذا اطلقت الهره المقصود بها هذه التي تعيش مع الآدميين الأليفة وليست هذا النمور الغير هذه السنورة وحشية أو بريه أما هذه الهره فإنها آدمية تعيش مع بني ادم قالت فجاءت هره لتشرب منه يعني لتشرب من ذلك الماء الذي حضرته ليتوفق منه ابو قتاده رضي الله عنه فماذا فعل أبو قتاده اصغى لها الاناء يعني أمال لها الإناء حتى تشرب ها ورث من الحيوان أول المسلمين عنهم أو الكفار هم اللي جبوا نخب الحيوان سبقهم المسلمون لأن هذا خلق عظيم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ليمتغل الضحة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرق أو أن يحرق الرجل قرية النمل إذا كانت لا تؤذيه ودخلت امرأة النار في هرة لا هي اطعمتها حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض المسلمون عندهم الرزق بالحيوان منذ القديم لكن لا ينبغي أن نخرج بهذه أو بهذا الخلق إلى حد لا يستمره الشرع، وهو النهي عن ذلك ما يجوز لنا أكله كالدجاج أو كالطيور المباحة و كالاغنام وانعام او الانعام عموما من الابل والبقر والاغنام فان هذا قد ابيح لنا وهو من الطيبات المباحه التي لا يجوز لاحد ان يحرمها قل من حرم زينه الله الذي اخرج لعباده والطيبات من الرزق لا يجوز لاحد ان يحرم ما اباحه الله عز وجل فجاءت هذه الدقه وكان الماء معدا لان يتوقع به صفقه بها وقد حدثها النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يلهث من العطش فوجد بئرا فنزل اليها فشرب حتى ارتوى فلما خرج وجد كلبا يلهث يلهث من العطش فقال قد اصاب هذا الكلب ما اصابني فنزل فملأ خصه ثم سقى هذا الكلب فشكر الله عز وجل له صنعه فألفغفر له شوف يعني رمت من حيوان سواء كان هذا الحيوان مما يؤكل أو مما لا سواء كان مما يجوز أو ما لا يجوز اغتنائه. أن, أن تبعم حيوانا فإن لك أجر فما قال النبي في كل كبد من أجر. وقد في m'mrbawati, m'dow عندهم m'dow يعني يعني rabel, m'dow rabel, m'dow تحت جبل عندهم جبل rabel, يوميا يوميا m'dow rabel, m'dow rabel, m'dow rabel, m'dow rabel, m'dow rabel, من الحيوان m'dow rabel, m'dow rabel, ويطعم rabel, وشهد على هذا جمع من الناس هنا قال على الساعة الثانية عشر يناديهم بطلطه فيحضرون جميعا فيحضرون جميعا فيحضرون جميعا كل واحد من مع أن الضضع هو يعني الغذير أدوه اللذن هو الضضع بهذا نشرت الآن الدولة نشرت هذه الضباة جيء جي بها من أين ما أدري لأين ويحضروا ونشرت في الغابات حتى تقضي على الخنازير لأن الخنازير أعزكم الله مفسدة تأتي على الأخضار واليالس فنشرت الدولة الضباع حتى تقضي على الخنازير لان كل من يقتل غبعا من غير جريرة فإنه يغرر غراما هذا كالقران بقل يعني من هذا الرجل أنه صار الحيوان المفسد يأتيه ويضع هو يرجع ولا يتعرض له وهذا من عجيب ما هيئه الله عز وجل في النفوس سواء نفوس الحيوان او نفوس البشر قال لها إن لتشرب ف هذه المراه تعجب كيف الماء معد للوضوء وهو لصيح حتى تشرب من منه الهرى ولهذا معلوم انها ان ما تاكل كثيرا من النجاسات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 قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست من إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات ثم قال مالك رحمه الله تعالى لا بس به إلا أن يرى على فمها نجس ويقض من هذا الحديث نجاء طهارة سؤر الهره إن بالسؤر يعني الدعاء طهارة سؤر الهرة وهل هذه الطهارة مقيدة أم مطلقه الله أن هذه الطهارة مطلقه إلا أن يرى في فمها نجازة متحققة في هذه الحالة فإن الماء ينجس وكتشير جسط طبعا إذا تغير وذهب بعض العلماء العلم إلى أن حتى ولولك تغيره كان ووقعت فيه هذه النجاسه فانه يرى استخباتا لهذا الماء يعني لأن الماء كالمستخبث يعني تعافوا النفوس ما دام اننا تحققنا وكان الماء قليلا ان النجاسه قد وقعت فيه قال بعض أهل العلم يراها ما كان الماء كثيرا فلاه بعض أهل العلم قال لو اكلت الهره فارا ورؤيت في فمها بقايا الفأر واختلت بنفسها ثم رجعت وشربت من الماء لم ينج ذلك الماء لماذا قال لأن ريقها يذهب النجاسة لأن ريقها يذهب النجاسة إذا مت نتحرث مما شربت منه الهرا نتحرث مما شربت منه الهرا إذا تعمينا وجدنا النجاسة في فمها وورعت في فمها بنجاسته في الماء في هذه الحالة نعم الماء ولا نتوقف من الآثار الطاهرة سؤل ما يؤكل لحمه كل ما يؤكل لحمه إذا شرب في ماء أعددته للوضوء فإن ذلك الماء طاهر أو طهور يجوه التطهر يعني يجي كفششر من المنزل يجي كفششر ولا يجي مدر ولا يجي جمال ولا يجي غزال ولا يجي عود نحن عود حلاف نحن وليجي الحمار وحشي كل ما يؤكل لحمه ان شرب من الإناء فان سؤره طاهر ولا حرج فيه طيب وسؤر سائر السباع انه يقال كل حيوان عنده ناد فهو من السباع وكل حيوان له ناد لا يجوز اكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل الذي مخلب من الطير. على رأس هؤلاء السباع الكلب الكلب إن ولغ في إناء أحدهم إذا كانوا حدوا جداً ما بشيطوا الله ماء طاهر طاذقه وجاء الكلب وشرب من ذلك الإناء فإن الإناء كله ينبغي أن يراه يترمل متى؟ ولا بد أن يغسل الإناء سبع مرات سبع مشيت لا تمشي خمسة مشيت ستة سبع مرات ولا بد تكون واحدة من هذه السبعه تكون مع هذا يعني يغسلها بثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النص الصريح طهور إناء أحدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات احداهن بالتراب وجاءت لولد معفروه الثانيه بالتراب هذا القول الصحيح لان في مذهب الايمان مالك ان سؤال الكلب ليس بنجس وللله قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله سبعه ولا يعرف أن النجاسة يشترط أن تغسل سبعا، فدل على أن هذا تعبدي هذا أمر تعبدي وليس أمرك حكمي لكن الصحيح وما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله طهور يعني يتطهر هذا إناء طهور إناء أحد اذا ولغ فيه كذب أن يغسله سبع مرات إهداهن بالتراب وقال في لواجه معفروه الثامنة بالتراب اذا سؤر الكلب نجس وعلي إذا اذا ورى في اي اناء فانه يجب ان يغسل سبع إحدى هذه الغسلات لا بد تكون في التراب او يعني ما يحل محله من المطهرات واما سائر السباع في الصحيح أن آثارها نجسة لقول الصحابة أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين سالوه عن الخيار التي ترينها السباع في حديث ابن عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء وكل لم يحفي الخبث أو في رواية لم ينجسه شيء فلما اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب دل على أن أثار سباعه نجسه لكن نجاستها لا تؤثر في ماء الكثير وهو معنى قول عليه الصلاه والسلام اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخلف او لم ينجسه شيء لكن لا ينبغي التعويل على هذا الحديث لأن هذا الحديث الصحيح انه لا مفهوم للقلتين باعتبار الخلاف الكبير الموجود في مقدار القلتين وعندنا شيء محكم ينبغي الاحتكام اليه او الرجوع اليه وهو قوله عليه الصلاه والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء في حديث وعلى هذا نقول إذا كان الماء في أو وما ونابته السباع يعني جاءت السباع وشربت منه ولا بد أن تأتي السباع من الكلاب والثوى والثعال وغيرها فإنه إن بقي الماء على حاله لم يتغير لا طعما ولا ريحا ولا لونا فإنه يجوز أن يتوفأ به المسلم أما فيما يمكن التحرز منه وهو في البيوت فإن ولغت هذه السباع في الآلية فإن آثارها نقول الآثار جمع سؤر سؤرها نجس وعليه نقول إذا وقع سؤر هذه الحيوانات على ثوبك فيجب أن يغسل لأنه نجس واضح مما يتعلق بهذا الباب أيضا الكلام على الحمير ومنقولش حشرة ما, ما لأنه حيوان عادي الكلام على الحمير باعتبار أنها أهلية وأنها تدخل وتخرج حتى قال بعض أهل العلم إن سؤرها طاهر باعتبار أنها إنما تأكل الحشيش وتأكل غيرها من الأشياء الطاهرة لكن الصحيح أنه ان سؤر الحمار يدخل مع سؤر ما لا يؤكل لحمه وهو ايضا نجس فإذا شرب الحمار في ماء وكان قليلا فانه لا يجوز التوضؤ به وهذا الحديث الذي بين ايدينا وحديث ابي قتاده في الهره انها ليست بنجس هذا الحديث فيه فوائد من فوائده طهاره سؤر الهره نقصد بالصقر هو لعابها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، وفيه أيضا جواز الاستعانة في الوضوء، ويؤخذ هذا من قول أو مما جاء في الحديث فسكبت له وضوءا فلا فيه جواز الاستعانة في الوضوء. وأنه يجوز أن تقول لاخيك أو لأختك أو لأمك أو زوجتك أسكبي لي أسكبي ماء لأتوظع به وفيه أيضا جواز تصرف الضيف ببعض مال المضيف وذلك بالمعروف يعني إذا الضيف عنده واحد يجوز أن تتصرف في ماله بالمعروف مما يأخذ هذا يأخذ هذا من قولها وقال لها إن معلوم انه كان ضيفا ابو قتاده كان ضيفا لكن قد يقال انه في بيت ابنه وابنه من ملكه فهو في ملكه وعلى العموم يجوز للضيف ان يتصرف ببعض مال المضيف اذا كان ذلك بالمعروف نكتفي اليوم بهذا وممشيناش اليوم الصحيح لأن كان الحديثين يعني قد تعرضنا فيه ما دي كثيره جدا في الطهارة اريد كي ترتباها معي اخوان لالف ترتبا الى عظمه هذا الدين ومحاسنه ومحاسنه هذا الدين عظيم ومحاسنه كثيره انظروا الى هذه الدقه في التعامل مع الماء الذي هو وسيله إلى الصلاح الماء وسيله الى الوضوء والوضوء وسيله الى الصلاح المقصود الصلاح واتخذت كل هذه الاحتياطات لاجل الصلاح هذا يدل على عظمه هذا الدين ولعلنا يا اخواني اذا وصلنا إلى مباحث الحيض والنفاس تعلمون أن علماء الحج والنفاس يمكنهم أن يسيروا العالم. ليس كما يقوله الساسة. إذا جاءت مسألة متعلقه بالسياسة وتكلم فيها بعض أهل العلم قال قال هؤلاء إنما هم فقهاء في الحج والنفاس. والله ثم والله ثم والله. إن من فقه في الحيث والنفاس يسهل عليه جميع الشيء الموجود في الدنيا حتى أنه يستطيع أن يبحث في الإلكترونيات الدقيقة تعرفوا كيف الإلكترونيات الدقيقة هذا يعلم الحيث الدقيقة الذي تعلم الحيث والنفاس يعرف الأحكام ويميز من الدماء إن هذه الأشياء دقيقة جدا ولدقتها يترتب عليه صحة الصلاة وبطلانها ومع ذلك ميز أهل العلم في هذه الدماء ومتى تصح به الصلاة وما لا تصح به الصلاة ومتى تعتبر وما لا تعتبر وما هي المدة التي يعتبر فيها من المدة التي لا يعتبر فيها إلى ذلك، هي مباحث دقيقة جدا جدا وهذا كله يدل على عظمة هذا الدين وأنه دين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 فاسأل الله عز وجل لمصفقنا للتحر في دينه